لا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناطرة إلى ربها ناطرة ووجوه يومئذ باسرة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 فلا صدق ولا صلى ولا كذب وتوالى ثم ذهب إلى أهله يتقاضى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أيترك سدام أيحسب الإنسان أيترك سدام ألم يكن طفة من مني ثم كان علقة فخلق فسوا فاجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى